وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين 119. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 110. وعلموا أن فيكم رسول الله لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ الْعَنِتُّ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فَإِن بَغَتْ إحدَهُ مَا عَلَ الأُخْرىَ فَقاتِلُ الَّ تَبِحَّاتَفِي أَ إِلَ أَمِّلِ الل فَإِن فَآاءت فَأَصِْحُ بَينَهُ مَا بِعَدِلِ وَأَقُصِطُ إِ اللهَّه يُحبُّ المقسطين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 وَل نسُ مِن النِسَ وَل نِسَأُِن النِسَ إ سَأَكُ خَيرَ مِنهُ وَلا نساء من نساء 119. ولا تنابزوا بالألقاب 110. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 111. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 112. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن, إن بعض الظن 111. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 112. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه 113. واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها 119. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم صعوبا وقبائل لتعارفوا 110. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خفير